من الله الرحمن الرحيم إلى السماء شفقت وأذنت لربها وحفقت وإلى الأرض متتت ألقت ما في غا وتخلف، وألقت ما في غا وتخلف، وأمنت لربها وحق. يا انتم لاتى فام من من قوتي كتابهم يميني يفثو وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ الْكِتَابَ فَهُوَ فِي تَعْمِيمٍ وَرَاءَ أَوْرِثِ فَسَوْفَ يَدْعُو صَبْرًا وَيَصْلَى سَعِيرًا إِنَّهُ ennehu an lan yahu balainna rabbuka kana fi bansuun قال تركوا نفضا عنهم لهم لا يؤمنون <وإن> بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَلِّبُونَ وَاللَّهُ أَعُلَّمُ بِمَا يُعُونَ رَشِّرْهُمْ بِعَلَى